وردي ما مخاص ما مخمود هل بأي هذا يا ربك لا تكرر She starts <tries> there خلوا جمل جمل نسرين على صوش الضفاف. I'm gonna Yeah. I don't care love me Oh تكينا على قرب الخبر وقرب